يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسالك وانت الاسم نامل عفوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك انير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أن يدار واملأ عالما الحب يا ذل أسماء الحسن يا خالقنا سبحان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 النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن قاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الاخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير Nature, Nature, بديع Nature, Nature, نور Nature, بديع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 الشا في الرزق الحق الحليم مالك الملك مالك الملك مالك الوكيل الأول الجميل مالك الملك مالك الملك مالك الوكيل الأول الجميل وجمال العالم الحاكم المقدم الأكرم يا رب ذو الجلال والإكرام السلام القيوم, السلام القيوم الحكيم القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو العلى الحفي البرع الغني يا خالقنا يا رب لعبيدك خالقنا يا رب في <تصفيق> عبيدك لردة واملأ من الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك home.